بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه السلسلة المتميزة بعنوان بداية الهداية اللي عايز يبدأ بداية الهداية مع ربنا صح اللي عايز يبدأ خطوة أولى التزام صح اللي عايز يبدأ زي مصحابة بدأوا احنا بدين بالصور الجزء 29 الوصية قبل الآخرينية الوصية قبل الأخيرة في القرآن قبل اخر وصية في الجزء التلاتين البداية الصح الجزء اللي الصحابة غسلت قلوبهم عليه في اول مكة مشاهوات قلوبهم وامراض قلوبهم بتجسّلت فيه لو عايز تبدأي خطوة أول التزام صح مع ربنا لو عايز تبدأ بداية الهداية صح بداية الهداية بتاعة الصحبة إيه يبقى احنا نبدأ بداية الهداية احنا كمان صح لو عايزينا جماعة نبدأ مع ربنا علاقة قوية زي الشلال ينزل هذا يشق الطريق. لما يبقى نهر يبدأ يهدى. انما هو لسه بيشق طرقه في الاول شلال هادر. عايزين نبقى شلال هادر. عايزين نبدأ اول خطوة في علاقتنا مع ربنا صح. لو ده خط مستقيم. وانا عايز امشي عليه. فبدات بزاويه ميل خمس درجات. مش هلاحظ في الأول الفرق بس هابضلت بعدها بعدها بعدها بعد لغاية ما ينفعش ارجع لازم أول خطوة تبقى صح خطوة عايزين يا جماعه نبدأ كل صورة من صور القرآن في جزء 29 ناخدها ونتكلم فيها ونشوف الصورة دي بتقول لنا إيه وبتوجيهنا لإيه وبتكلم مين فينا عايزين نبدأ بداية الهداية مع القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان والآن مع الشريط الأول بعنوان بعد ايه بعد ايه بعد ايه بعد ايه جيت بعد, بعد ايه جاي, جاي ندم بعد ايه جاي تتوصل الى الله بعد ايه بعد ايه جيت بتقول حرام وبعد ايه بتقول توب بعد ايه بعد ايه ما بدرتوش بالتوبه ليه شكيتوا في طريق ربنا ليه هواكم غلب عليكم افتت الدنيا على ربنا ليه صرخه ندم ابنه بيضيع ويشرب مخدرات وينهار ويجي يقول تعالوا شوفوا ابني اللي جاء له ايدو يرجع لربنا بعد بعد ايه بعد ايه, بعد إيه؟ احنا مش في لعبه في امتحان احنا مش عايزين نندى سوره الملك بتقول لنا انت عارف انت بتعصي مين انت عارف اللي انت بتعصيه ده عظمته قد ايه سوره الملك بتقول لك ان النجوم والشوم طلعت جند من جرود الله بترجم الاعصاب بتقول لك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا؟ سورة, سوره الملك بتعرفك عظمه الملك العظيم الملك ما تقلوش لا ما تعصار. الملك لا يعصر الملك كل حاجة بتعبوده كل حاجة جندي من جنوده السماء جندي والأرض جندي والميه جندي والطيور جندي لو ساب الجنود دي عليك يدمرك ينسفك بعد ايه يا منتصر. برزني بالمعص كمان يا ابن آدم اتحدىني كمان يا ابن آدم وبص في الكون بتاعي كده شوف الجنود اللي حواليك دي في نقص في ضعف في وهن شوف يا ابن آدم انت فين انت فين انت مجرد مملوك حقير في مملكه عظيمه عايز تعصيه؟ عايز تعصيه؟ خلاص اخرجوا من ملكوت. احذروا ذلك <تصفيق> اليوم يوم كبير الزلزلة فيه العشاء وعطلة والارض فيه مبدله والهول فيه مشتمل والهول فيه مشتمل يومها ترى النار مغلولة من كل واحد عصى ربنا مغلولة من كل متبرجة مغلولة من كل جبار. كل جبار من كل كل فاسم من كل زارب من, من كل واحد قال له ربنا لا لأ وأعرض عن الملك وعصى الملك بعد إيه اللي مقالها خمس سنين ما فيش يوم فتنبش شباب المسلمين تقول إيه اللي كل أكله وشربه ولبسه من فوائد ربق حرام يقول إيه بالعقل أمه القطع لرحمه يقول إيه هل تقول نفسه يا حسرة على في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا ريتني عملت حساب اللحظات دي يا ريتني عملت اليوم ده انا كان مخي فين انا كان عقلي فين صرخه لو كنا نسمع او نعقل بعد ايه بعد ايه كلنا برضه كلنا محتاجين كلكم عال كلكم جائع وهو الطبيب أتيناك بالفقر هذا الغن وأنت الذي لم تزل محسن وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودت إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. بعد بعده والآن مع مادة هذا الشريط الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتجيك يا رب لا إله إلا الله عدد قطر الأمطار لا إله إلا الله عدد مكاييل البحار لا إله إلا الله عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار وصلاه وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم في نقطة في غايه الخطورة الحياة فرص وفي فرص لما بتجي وتروح ممكن تجي تاني ولكن في فرص لو راحت خلاص مش هتيجي تاني حياتك كده حياتك فرصة لو راحت منك مش هتعرف تتعوض تاني يجي الانسان بعد ما ينزل قبره ويلاقي نفسه خلاص الدنيا راحت من ايديه والفرصة اللي كان ممكن يعمل بيها ربنا فيها راحت من ايديه والفرصة اللي كان ممكن يكسب حسنات يقابل بيها ربنا راحت من ايديه يصرخ في قبره رب ارجعون خلاص بعد ايه بعد ايه جاي تصرخ بعد ايه جاي تندب بعد ايه جاي تتوسل الى الله بعد ايه يا جماعه يا جماعه الانسان من لحظه ما بيموت لو ما كانش مطيع لله بهندم ندم بيدوق مراره ندم رهيب فرعون لما جه يموت قال ايه امنتوا خلاص انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل قال انا وقد عصيت بعد ايه من لحظة الموت يبدأ بعد ايه بعد ايه الندم ينزل الانسان لقبره ويلاقي نفسه في سجن انفراد لوحده محبوس ويلاقي نفسه في مجان موحش يقول رب ارجعون خلاص رجعني يا رب انا بتوسل يا رب بعد ايه بعد ايه تطلب انك انت ترجع يجي الانسان يبعث ولاحظة البعث وهو طالع من تحت التراب اول ما يلاقي البعث حواليه ومنظر البعث ومنظر الملايكة يقول يا ليتني قدمت لحياتي ريتني عملت حساب اللحظات دي ريتني عملت حساب اليوم دا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على كل ليلة عدت عليا من غير ما فيها ربنا على كل معصيه تعرضت عليا وقعت فيها في معصية ربنا واول ما الانسان يا جماعه يجي على الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم هاتوا شويه نور الصراط مضلم واخوانهم اللي كانوا زيهم في الدنيا شافوهم بيقعوا ويتاوفوا جهنم قدام عنهم والمؤمنين اللي كانوا بيسخروا عليهم في الدنيا شافوهم منطلقين وبيعدوا فبيقولولهم انظرونا نقتبس من نوركم بعد ايه بعد ايه بتقولوا انظرونا نقتبس من نوركم يا يعني تخيلوا يا جماعة واحد يوم الايه ايامه هو جاي عايش شوية نور الموقف ده طبعا ممكن احنا بنقرا الكلمة كده انظرونا نقتبس من نوركم لا ده واحد مصيره هيضيع لو مخدش نور في اللحظة دية ده واحد مصيره ممكن كله ينهار لو خدش نور في اللحظة دي انت متخيل الموقف بتاعه وهو بيقول انظرونا نقتبس من نوركم والمؤمنين بيقول لهم بعد ايه ولكنكم فتنتم انفسكم عرضتوا نفسكم للفتن ليه وت واسرعتم الى الله ليه? ما بدرتوش بتبقى ليه? وارتبتم شكتوا في طريق ربنا ليه? وغرتكم الاماني. هواك وغلب عليكم واثرتوا الدنيا على ربنا ليه? وغركم بالله الغرور. سمعتوا كلام الشيطان فحق مولاكم ليه? ليه? بعد ايه? ولما الانسان يجي قدام الجنة لما يشوف الجنة ويبقى يتجنن عشان يدخلها. واحيلة بينهم وبين ما يشتهون. ليه? بعد ايه? جاي تطلب الجنة بعد ايه? ما كان قدامك في الدنيا فرصة انك انت تج الجنة كانت مفتوحة ابوابها التمانية قدامك جاي الوقت تندم وتتوسل بعد ايه ولما يجي اهل النار لما ينزلوا النار والحثب لو ويشوفوا اهل الاعراف بعد ما خمسين الف سنه على جبل الاعراف مفزوعين كل ما يشوفوا مشهد عذاب للنار يبصوا مفزوعين وكل ما يشوفوا مشهد نعيم للجنه يبصوا وقلوبهم بتتحرق من كتر اللاف عليه وبعد كده ربنا يقول لهم ادخلوا الجنه فيبدأوا يبداوا يطمعوا هم كمان ان هم يطلعوا من النار فيقولوا لاهل الجنه لاقينا من الماء تمي الطف الحر اللي احنا فيه او مما رزقكم الله بعد ايه بعد ايه جايين تطلبوا بعد ايه جايين تطلبوا ميه بعد ايه جايين تطلبوا نعيم بعد ايه جايين تطلبوا المغفره والرحمه والعفو يا جماعه احنا مش عايزين نندم انا معايا صوره بتكلم النموذج ده هو. النموذج اللي مش مقدر مررت ان انا من اللي هيندمها لو فضل غافل اكتر من كده لو فضل غافل لغايه مفاجاه ملك الموت ده صورة سوره الملك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل يا سمعنا يا ريتنا عقلوا خدوا بالكم لو كنا ايه لو كنا نسمع يا سمعنا وفي اول سوره الانبياء ما ياتيهم من ذكر من ربهم وحدهف الا استمعوه يعني فيهم ناس بتسمع بس وهم يلعبون دي مصطه الانسان انه يا اما ما بيسمعش يا اما بيسمع وهو بيلعب يا اما بيسمع وهو قلبه غافل لا انا عايز قلبك يبقى معايا الوقت وعايز قلبك عايزك كلك تبقى اذان صاغيه عايز قلبك يفتح معايا في كلام ربنا دلوقتي سوره الملك وقالوا لو كنا نسمع لو كنا نعقل بعد ايه بعد ايه جايين تندموا فاعترفوا بذنبهم ها يعذرهم فسحقا فسحقا ليه بعد ايه بعد ايه جايين يعترفوا بعد ايه جايين يندموا ابو ابراهيم الابن ابنه يقابل سيدنا ابراهيم في عرصات القيامه وهو شايف هيتسحب على وجهه الى النار والملايكه مسكاهم ايدهم مسلسلات. وشايف النار وهي بتصفر وبتشهر قدامه وشايف عرصات القيامه واهوال القيامه وشايف الشمس وحراء وأنسنت اللهب اللي بتطلع منها وشايف كل المناظر دي شوف ابنه يقول له يا ابراهيم اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا خلاص حرمت تبت بعد ايه بعد ايه جاي بتقول حرمت وبعد ايه جاي بتقول تبت وبعد ايه لولا انتم لكنا مؤمنين جايين بعد ما دخلوا النار الزوج بيقول لمراته مش انت اللي وزتيني اسرق ورسل اليتيم مش انت اللي وزتيني اخد ارباح بنوك ربا واعمل بيها مشروع يبقى مالنا كله حرام وكل واحد واحد وزع على المعصيه يقول له لولا أنتم لكنا مؤمنين بعد إيه جايين نندم وجايين نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى صورة الملك يا جماعه الصوره بتكلمنا كلنا بتكلم كل عاصي بتكلم كل واحد عصى ربنا بتقول له انت عارف انت بتعصي مين انت عارف اللي انت بتعصيه ده عظمته قد ايه انت اللي انت بتعصيه ده نعموا عليك قد ايه انت عارف اللي انت بتعصيه ده, بتعصي ده انت بحتاج له قد ايه انت عارف اللي انت بتعصيه ده جنوده من حوالينا محصرانا في الكون كله قد ايه ده من جنود والارض من جنوده واعضاء جسمنا من جنوده والهواء اللي بنتنفسه من جنوده والريح اللي بتمر علينا من جنوده انتوا عارفين الملك العظيم اللي احنا بنعصيه ده عظمته قد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو عذبني الله بما كسبت يداي لعذبني وهو غير ظالم يعني الرسول بيقول كده امال احنا نقول ايه؟ امال اللي بقاله خمس سنين مفيش يوم ما فتنتش شباب المسلمين تقول ايه؟ امال اللي بقاله عشر سنين مفيش يوم ما دخنش وممكن شرب مخدرات يقول ايه؟ امال اللي كل اكله وشربه ولبسه من فوائد ربا حرام يقول ايه؟ او من وظيفة حرام امال العقل امه القطع لرحمه يقول ايه؟ يا جماعة احنا نبدأ من اول الوقت الرحلة معانا مع صورة الملك اول كلمه في صورة الملك هز زلزال خدوا بالكم معايا تبارك الذي بيده الملك يعني بيده الملك لما اقول الموضوع ده في ايدي يعني انا مالك الموضوع من اوله لآخره ربنا في ايده قلبك اللي انت مش قادر عليه هو بيعصيك وفي ايده قلب جوزك اللي نفسه يح... نفسه تحبك وفي ايده قلب الناس اللي انت ساكنهم يحبوك في ايده نصيط مدير الشغل اللي مبهدلك ودكتور الماده اللي مسقطك ربنا جماع بيقول والذي يا رسول رب. كان نفس محمد بيده في في ايده روحك يعني ممكن ساعة الموت يطلعها بالسهولة وممكن يسيبها في الحلق والإنسان يتعذب شارون بقاله سنتين ربنا سايب روحه متعلقه سبحان الله العظيم وكل شوية يفتحوا بطنه يقصوا شوية أبعاء من اللي تعفنت ويقفله عليه تاني وروحه معلقه الملك فاروق لما قالنا البلد كلها في جيبي الثورة قامت بعد أيام وهم. كل اللي فاكر ان في ايده حاجة موهوم كل واحد في ايده مركز او في سلطه فاكر انه في ايده ملك موهوم يا جماعه ربنا اللي في ايده كل حاجه ياللي جريت ورا بنت وجريت ورا باه واتزلت ليه وسوقت عليه كل الناس وروحت لكل قرايبها واتزلت عشان يوافق هي مش في ايد ابوها ده في ايد ربنا اطلبها من ربنا وقرب من ربنا وربنا يدهالك ربنا في ايده رزقك من فوق سبع سماوات بينزل باسمك في ايده شهادتك في ايده ترقيتك في الشغل في ايده مستقبلك ربنا في ايده كل حاجه يا جماعه وهو على كل شيء قدير كل شيء يا رب في ايده قادر انه يسعدك او يتحسك قادر انه يسعدك في الدنيا وفي في الاخره او يتحسك في الدنيا وفي في الاخره قادر ان لما تنزل القبر بتاعك وتلاقي نفسك في مكان موحش انا ايه اللي جابني المكان ده انا كنت بعدي منه في الدنيا بس ما كنتش متدبر في ايه انا ايه اللي جابني انا عايز اطلع باي طريقه والصوره تسود اكتر لما تلاقي ملايين جايين ينتهرانك ويقولولك من ربك وانت من كتر الرعب قلبك عادش قادر ينطق مش عارفه تعملي ايه وفي وسط الرعب ده وده امتحان وامتحان مصيري ومتوقف عليه مصيرك وبدأتي خلاص انا هضيع انا مش هقدر اجاوب في الامتحان انا قلبي بتشل من كتر الرعب والمكان المظلم السجن الانفراد اللي انا فيه هو قادر انه في اللحظة دي سبت قلبك وتقولي ربي يا الله وقادر انه يسيبك قادر قادر يا حبيب قلبي انك انت لما تدخل تعرض على الله ويقولك انت عملت زنب الفلاني ليه الفلاني والذنب الفلاني اليوم الفلاني وزنب الفلاني اليوم الفلاني واذنبك كلها افتكرتها شريت قدام عينك وتشغل صوت وصوره قدامك وجوارحك اللي عصيت بيها شهدت عليك والمرة اللي كنت راكب فيها ميكروباص ولقيت ميكروباص تاني معدي فيه واحده بصت لها بصتين ثلاثة الارض اللي انت بصيت عليها شهدت عليك وحسيت ان كل حاجه انتهت والصوره سودت في وشك وبصيت قدامك النار يمينك النار بتصفر شمالك النار بتشط وحسيت ان خلاص مفيش امل ضايع رايع قادر انه في اللحظه ده هي تقول انا سترتها عليك في الدنيا وهغفرها ليك دلوقتي وقادر انه يسيبك تسحب على وجهك للنار قادر وانت في مركب الحياه لوحدك وبحر العمر لسه قدامك وما انتش عارفه هتكملي فيه لوحدك ازاي قادر انه يرزقك زوج تحبه يحبك وتحبيه قادر انك وانت في خندق الهموم والمشاكل والاكتئاب يفرك كربك قادر والله يا جماعة الله اللي انت بتعصيه هو اللي بايدك مستقبلك وكل مصيرك الله اللي انت بتعنديه برزيم المحاصي هو اللي بيدو جوازك وبيده قلب جوزك يحبك ولا لا وبيده جمالك في عين جوزك اللي نفسك تبقي جميلة في عينها على طول وفي ايده اولادك وذريتك ونجاح اولادك وصوت اولادك يا جماعة الاية دي الوحيدة من اولها كافية ان احنا نخرس سجدين لاله هذا الكون العظيم من اول كلمة بنخر سجدين لك يا رب فسجد الملائكة مليارات كلهم اجمعون الله اكبر شوفوا عظمه ربنا يا جماعه تبارك تبارك الله الكلمه دي ما تعديش ما ينفعش اعدي كلمه تبارك ما ينفعش ليه عارفين لما الواحد ممكن يشوف واحده مذهله في الجمال مش جميله مذهله يقول ايه تبارك الخلاق فيما خلق تبارك دي يا جماعه لما الموضوع يفود قوي لما الجمال يفود قوي لما الكرم يفود قوي لما مظاهر القدره تفيض قوي يا رب مظاهر قدرتك فيضه في الكون يا رب يا رب يعني أفر جمالك واثار كرمك احد الشباب اللي التزم حديثا بعد معاصي بيقول انا كنت بحسب وانا جاي بعد كل الذنوب دي ان ربنا كريم بس انا ما كرم انا لقيت شلال كرم اهو ده تبارك كرم فائد في الكون كله يا جماعة تبارك الذي بيده الملك بيده كل حاجة وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة خلق الايه الموت الموت مخلوق مخلوق وجندي وهيصلطه عليك زائر هيجي حتما حتما لكل واحد مننا هيجي في اي لحظة الله اعلم ممكن واحد يموت بالسيف وممكن واحد يموت بشرقف شوية مية الموت يا جماعة زائر هيجي فجأة زائر هيجي حتما فجأة ما حتى لو واحد نايم على فرش المرض هيجي له فجأة هو مش انا هيموت في الساعة دية الموت مفيش ابواب بتقف قدامه لو هي موسادة الملك حسين ما كانش الابواب الموسادة منع ان ملك الموت يدخل عليه الموت يا جماعة لما يجي ما بيستأزمش حد الموت بيبعط لك رسل قبل ما يجي زورك كل واحد صاحبك مات رسول كل واحدة حبيبتك مات نذير. كل واحد قريبك مات رسول صفحات الوفيات في الجرايد كل يوم رسل ونذر من الموت يا جماعة القاهرة بلد زي القاهرة ميت مرة عبر التاريخ كل شوارع حمات كل اللي فيها وجه جلدان اللي موجودين الوقت في كل الشوارع من خمسين سنة ولا واحد فهم كان موجود من ميت سنة ولا واحد فهم كان موجود حوت وبياكل كل السمك اللي في المحيط ويطلع سمك تاني الموت يا اخوانا الموت ما بيقفش قدامه حاجة زائر جاي جاي الموت مخلوق الموت انت استعدتله له ولا لا وممكن واحد واحد كان راجل طيارة الطيارة اتشقت انفجرت كان هو في الكرسي اللي ما شق الطيارة قصة وقعية وقع من الطيارة على غابات كان ارتفاع الجليد عدة امتار نزل على الجليد بحصل لش حاجة يا ربي وجنبنا واحد حرامي بعد ما سرق شقه وهو طلع من الشباك قصة وقعية برده طلع من الشباك بالسرقه اللي سرقها اتحشر في الشباك اتخنق ما يعني تخيلوا يعني المتوقع ان ده لا يمكن يموت وده لابد هيموت سبحان الملك مخلوق في ايده يسلطه على يشاء الله العظيم الذي خلق الله يا جماعة خلق كل شيء يعني ايه يعني انت لو دخلت معرض اجهزه كهربائيه وعمرك ما شفت جهاز قبل كده فبصيت لغساله بهرتك الغساله دي من اخترعها ده فلان طب والكمبيوتر الفظيع ده ده فلان برضو. طيب والساعه الخطيره دي ده فلان برده طب والتلفزيون ده ده فلان برده طب والقنبله دي ده فلان برضو فلان ده ايه فلان ده تخيل ان كل العواشق الكره الارضيه اللي خلوا الله الله العظيم الهدهد والطيور والاسماك والحيوانات والحشرات والبني ادمين والاحداث وكل حاجه الله سبحانه وتعالى هو المصدر ليها يا جماعه الله الملك العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا ليه ليبلوكم بيبلوكم يعني ايه يعني يختبركم يعني احنا في امتحان احنا في امتحان يعني احنا مش في لعبه لا يا جماعه مش في لعبه احنا في امتحان طب ده الامتحان ده له وقت محدد خد بالك يعني لو الوقت مر عليك وانت ما جاوبتش تضيع والامتحان ده عايز تركيز اوعى تشتتي نفسك من الدنيا والاخره والا الامتحان تسقطي فيه والامتحان ده عايز اجاباتنا نموذجيه احسن اجابات لازم نجيب اخرنا في علاقتنا بالله والامتحان ده بيبقى فيه اسئله صعبة واسئله سهله مش معنى انه امتحان ان لازم كل الاسئله في مستواك يبقى ما ينفعش ان في تكاليف في الدين سهله نقولها هنطبقها وتكاليف صعبه لا دي بلاش والله انا انا ممكن اصلي مثلا صلاتين في اليوم انما الحجاب بقى وان ما احطش مكياج ما اقدرش ما ينفعش لازم تجاوب على كل الاسئله طب انا بالنسبه لي الصلاه بس الدعوه صعبه ما ينفعش لازم تجاوب على كل الاسئله وامتحان يا جماعه إنه مش ماتش كوره ماتش الكوره الوقت اللي بيضيع بيعمل وقت بدل ضايع إنما الامتحان ما فيش وقت بدل ضايع اللي هيضع من عمرك مش هيتعوض اللي هيضع من حياتك مش هيتعوض وامتحان يا جماعة يعني في لحظة الورق بيتسحب وانت ماشي كده في سيارة الحياة تلاقي فجأة حملة ايه انزل ليه خلاص حياتك انتهت انتهت تذهب الى الله سبحانه وتعالى والامتحان ممكن يجي في أي سؤال في المنهج أي سؤال في المنهج الامتحان ممكن يجي فيه يعني أي حته في المنهج بتاعنا في القران والسنة لازم نكون مطبقين اوامر ربنا وتكاليف ربنا سبحانه وتعالى كلها وامتحان ده ساعتين امتحان ثانويه عامه بيفرقوا في حياه الطالب في شقته وجوازه وتخرجه وكليته وكل حاجة بعد كده في حياته امتحاننا ده هيفرق معاك بعد كده في كل حاجه في مقامك في الجنه وقربك من الله في الفردوس الاعلى وشكل القصر بتاعك وجمال حر زوجتك في الجنة والنعيم اللي انت هتاخده والدرجه اللي انت هتبقى فيها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم انتوا في امتحان آدم لما ربنا امتحنه انه ما ياكلش من الشجرة الشجرة ما كانتش مضرة انما هو حرام يبقى انت ما تقولش ده حرام ليه هو ده الامتحان ليبلوكم ايكم احسن وعملاء احسن ومين احسن من مين احلفهم مسابقه يا جماعه في مسابقه معانا منافسين اشداء فيها معانا ابو بكر وعمر فيها معانا الامام احمد والفقهاء الاربعه فيها معانا العلماء والوعاظ والاولياء والصدقين والشهداء فيها احنا في مسابقه وخدوا بالكم ربنا مره قال لنا سارعوا الى مغفره ومره قال لنا سابقوا الى مغفره مره قال لنا سارعوا للجنه ومره قال لنا سابقوا للجنه ايه الفرق زي ما اقول للطلبه سارعوا في المذاكره كل طالب هيذاكر هياخد امتياز انما سابقوا دي لا لا موضوع تاني مش كل طالب هيسرع في المذاكرة يطلع من عشر الاوائل هم عشرة لو كل الدفعة قتلت نفسها هم عشرة يبقى فيه أماكن في الجنة أي حد هيسرع هياخدها إنما فيه أماكن مسابقة عدد محدود مش هياخدها غير السابقين بس مش هياخدها غير أسبق عدد العدد اللي ربنا حدده للمقام ده خدوا بالك يا جماعة من المسابقه الخطيرة دي أيكم أحسن وعملة مش أيكم أكثر وعملة الموضوع مش بالكتب الموضوع قلبك في ايه قلبك في ايه وانت بتسمع كلام ربنا الوقت قلبك في ايه وانت هتقوم الليل الوقت بصوره الملك ان شاء الله قلبك في ايه وانت بتقفي من ايديه بتبكي من ايديه بتبكي وانت بتذكر وبتسبح ربنا بتبكي من ذنوبك يا جماعه الاحسان ايكم أحسن عمله مش أحسن قوله مش كلام الدين مش كلام الدين مش شعارات الدين وقائع وحقائق وهو العزيز عزيز يعني ايه يعني ميتقالوش لا ميتعصى الملك لا يعصى الملك لما يقولك انك تحط عطر بره بيتك حرام يبقى ولا حتى مزيل عرق له ريحه من النوع اللي له ريحه يتحط بره البيت الملك لما يقول ان الذهب على الرجاله حرام يبقى ما نشوفش شاب ماشي في الشارع لابس خاتم ذهب ولا سلسله ذهب الملك لما يقول ان التبرج والصفور حرام يبقى التقي الله في بنتك اللي لحمك ودمك اللي هتتريبك في جهنم قدام عينك وانت ساكت الملك سبحانه وتعالى لما يقول الربا حرام يبقى ما فرشش عياتي من فلوس ربا يبقى ما اشتريش عربيتي من فلوس ربا يبقى ما كلش واشرب من فلوس ربا خد بالك يا جماعه الملك ما يتعصاك. وهو العزيز العزيز ما فيش حاجة خرجت عن حكمه في الكون بس برضو غفور بس برضو غفور العاصي هيقع ساعت ما يتعرض على ربنا ويقول له شوف ما فيش كوني لهو خرجت عن حكمي وانت خرجت عن حكمي وقلت لي لا نسيتك وغفرت لك وامهلتك وجيت لغايه الوقت برضه في الغفلة اللي انت فيها شعر لحم وشه هيقع وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق خدوا بالكوا يا جماعه تبارك الذي بيده الملك ده الملك ها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم احنا ما احنا هو ده المملوك الذي خلق سبع سماوات طبقه دي المملكة مملكة يعني ايه مملكة احنا عايشين في مملكة ايه, إيه؟ احنا في مملكة الملك وفي قوانين وما ينفعش نخرج عنها واللي هيخرج عن القوانين هو حر هيتعرض لمخلفة الخارجين عن قانون الملك مملكه الارض الأرضية الارضيه محاطه بابواب عليها حراس من الملائكه يا جماعه زي ما الرسول شافهم في رحله الاسراء والمعراج احنا محاصرين يا جماعه ومملكه كل واحد مراقب فيها وهيندم يوم القيامه انا ما كنتش اعرف ان الرقابه دي كلها علي احنا في مملكه المملكه دي كلها جنود للملك كاترينا اللي سلطه على امريكا خسرها تلتميت مليار دولار وضم الله ولايه كامله من ولاياتها جند من جنود الله النمل اللي ربنا سلطه على سد مأرب هد حضرت اليمن بيه جندي من جنود الله البعوضه اللي ربنا صلطها على نمرود موتته دخلت من مناخيره لغايه ما موتته جندي من جنود الله اقرب الى الله من النمرود لانها بتسبح ربنا وعارفه ربنا جنود الملك الملائكه يا اخوانا الملائكه دي جنود تخيلوا قوه جنود الملك حملت العرش انت تقدر تشيل كرسي زي وتقف بربع ساعه اذاك تقف حملت العرش اللي شايلين مخلوق افقل من كل السماوات السبعه والافلاك والمجرات شايلينها ازاي من الاف السنين جبريل اللي بجناح واحد شال كره قوم لوط البحر الميت دلوقتي هو مكان كره قوم لوط شالهم ازاي بجناح واحد يا اخوانا النافخ نافق اسرافيل لما هينفخ بنفخه منه مش بضربه ايد ولا برخله رجل بنفخه منه يتقلب الكون كله يا جماعه انتم متخيلين قدره جنود الملك قد ايه اللي احنا محاصرين بيهم الشمس ده عسكر صغير في المنظومة بتاعه جيوش الملك في السماء الدنيا الشمس دي الانفجار اللي بيحصل جواها قوته بتوصل لمئات القنابل النواية على وجه الأرض السنت اللي اللي على سطحها بتوصل لنص مليون كيلومتر بره سطح الشمس من الانفجار الرياح الشمسيه بس مش النار اللي جوه الشمس لو اتسلطت على الارض تحرقها لولا الغلاف الجوي ده جنود صغيره أوي يا جماعه جنود صغيره جدا انا عايز اقول لكم الملك البلق ضخيمه قد ايه انا عايزك تركز معايا دلوقتي في الكلام اللي هقوله ده وعايزك تركزي معايا على قد ما تقدري انا هكلمكم بس عن جزء صغير من مملكه الملك الكره الارضيه مليون مليون مليون طن بتجري حوالين نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة وحوالين الشمس بسرعة خمسة وستين ألف ميل في الساعه الكره الأرضية ده هي الشمس الشمس في كل ثانيه بتتحرق منها أربعة وستة مليون طن كل ثانية والعلماء بيقولوا نسالها آلاف السنين على ما تخلص يبقى الشمس دي حجمها دي ما بين الأرض والشمس تلاتة وتسعين مليون ميل العلماء لما جوم يحسبوا ما بين الأرض وبقيت الكواكب قالوا لا ما ينفعش ده الشمس دي حاجة قريبة مننا انما بقيت المجرات والنجوم المسافات بينا وبينها رهيبه قالوا نحسبها بايه بسرعة الضوء الضوء يسافر من هنا لإسكندرية رايح جاي ألف مرة في ثانيه واحدة انت متخيل معايا لما جم يشوفوا البعد ما بين مجره التبانه واقرب مجره بعد كده لقوها 75 ألف سنه ضوئيه مجره التبانه لقوا فيها 100 مليار نجم الشمس دي نجم واحد منهم واحد بس واحد الشمس عشان تلف حوالين مركز مجره التبانه بتلف في 200 مليون سنه يعني مجره التبانه دي قد ايه رغم ان سرعه الشمس رهيبه لو انت فضلت تمشي 500 سنة متواصل ما تقفش لحظه الشمس تقطع المسافة دي في ثانيه ما بالك مجره التبانه دي قطرها الف سنه ضوئيه ده مجره التبانه بس العلماء لما عرفوا كده قالوا مجره التبانه دي هي الكون بالتاكيد لما اخترعوا تلسكوبات اقوى اكتشفوا ان في في السماء الدنيا في الجزء اللي هم شايفينه 400 مليار مجره لقوا المساحة بتاعتهم مليار سنة ضوئية. انتوا شايفين الارقام الرحيمة اللي انا بقولها؟ الكون بيتمدد باستمرار زي ما ربنا قال والسماء بنيناها بأيدن. وانا لموسعون. الكون بيتمدد باستمرار. بيتمدد في الديئة الوحدة ميت مليون تريليون سنة ضوئية. احدى العالمات الفلك ال الاجانب بتقول ان مجال الفلك هو مجال من يدخله. اما ان يخر ساجدا لاله هذا الكون العظيم واما ان يصب الجنود. انتوا شايفين يا جماعة المملكة ده جزء من المملكة انت فين انت مجرد مملوك حقير في مملكة عظيمة كل مقدرات حياتك بإيد الملك العظيم لوحده عايز تعصيه عايز تعصيه خلاص ربنا ادانا آية قال لنا لو عايزين تعصوني نفذوها الأول ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا عايزين تعصوني اخرجوا من كوني اخرجوا من ملكوتي اخرجوا من الملك بتاعي تقدروا تقدر تخرجه؟ لو ما تقدرش انك تخرج بالملك ويبقى اخضع له في الملك بتاعه؟ يا اخوانا سوره الملك بتنبهنا ان كل حاجة جنود، ازاي كل حاجة جنود؟ جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ده طلعت جندي متغاز تكاد تميز هتقطع نفسها من الغزع العاصي جهنم جندي من جنود الله سورة الملك بتقولك إن النجوم والشهب طلعت جندي من جنود الله بترجم العصا سورة الملك بتقولك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الأرض دي جندي من جنود الله ذلول ذللوا ليك زي كلب بوليسي كده وانا صاحبه داتهولا قلتلك ايه وقدام الكلب حضنتك وكده عشان الكلب يقنسلك ويتطمنلك انما هو اصلا كلب متوحش لو انا سبته عليك يقطعك لو ربنا ساب الارض وحمامها وبركنها واعصرها ورياحها على الانسان تدمره يا جماعة صورة الملك بتكشف لنا ان كل حاجة في الكون بتعبد الله او لم يروا الى الطير فوقهم صافات صفات دي صلاه الطير ده ده صلاة بتاعتها والتسميح بتاعها كل حاجة بتعبده كل حاجة جندي من جنوده انت محب جنوده السماء جندي والارض جندي والميه جندي والطيور جندي لو سم الجنود دي عليك يدمرك ينسفك يدمر كل حاجة في حياتك يبقى سورة الملك بتعرفك عظمة الملك العظيم عظمة المملكة الذي خلق سبع سماوات انطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كله عظيم فارجع البصرة هل ترى من فطور في أي نقص في الكون العظيم ده ثم ارجع البصرة كرتين كرتين يعني كرتين يا رب ده الكر والفر دي الفاظ حرب هو في حرب ولا ايوه مين اللي بيحاربك يا رب انت انا ايوه ازاي بمعاصيك انا مش قصدي انت بتبرز ربنا بالمعاصي انت بتتحدي ربنا بمعصيك ده احنا مش قصدنا ولما هتجيله في الاخرة ويقولك ليه ما جعلتني اهون الناظرين اليك هتقوله مش قصدي ولما تجيله في الاخرة ويقولك انت ليه كسرت حرماتي وقوامري هتقوله مش قصدي يا جماعة يا جماعة دي حرب يا جماعة ده لو واحد وزير حد غلط فيها يقوله انت عارف انت بتغلط في مين انتوا عارفين احنا بنغلط في مين عند دخله القبر وباب القبر اي شهوة في قلبك هتتكسر عند دخله القبر اي كبر وعناد على مولك هيتكسر كسر من الوقت قبل ما يتكسر عند دخله القبر لو واحد مع ممنوعات وعايز يعدي بقى من مطار بلده وبعد كده يعدي بقى من مطار البلد اللي هو نازل وبعد كده يعدي بقى من محطات التفتيش اللي جوه البلد اللي هو نازلها هتبقى مهمه صعبه جدا لو انت معاك ذنوب هتعدي بيها ازاي من ملائكه الموت وهتعدي بيها ازاي من ملائكه سؤال الملكين في القبر وهتعدي بيها ازاي من عصرات وهتعدي بيها ازاي من على الميزان دي ممنوعات ممنوعات في كل محطة تقف بسبب ممنوعات هي كرتين كرتين دي معناها الانسان بيحارب ربنا ثم ارجع البصره كرتين حاربني كمان يا ابن آدم برزني بالمعاصي كمان يا ابن آدم اتحداني كمان يا ابن آدم وبص في الكون بتاعي كده شوف الجنود اللي حواليك دي هي. في نقص في ضعف في وهن فيها شوف يا ابن آدم انت فين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يا جماعة. احنا الوقت مع اول جنب احنا الوقت مع اول جندي هنتكلم عنه الوقت مين جهنم جندي جندي عارفين جهنم يعني ايه شديدة العمق في القاع جهنم دي يا جماعة قحة سبعين سنة عمر انسان يعني انسان يفضل سبعين سنة يقع لغاية ما يوصل لقاحة عرضها الكافر لما بيدخل جواها الدرس بتاعه قد جبل احد يعني ايه ازاي ده هو مش الانسان لما يتعور في الدنيا جلده بيدخن مكان الجرح اه من كتر ما اتجرحوا وتعذبوا في النار بيدخلوا وبيكبروا لغايه ما يبقى الدرس قد جبل احد يعني اتنين درس باثنين وثلاثين جبل احد اللي واخد المدينه من اولها لاخرها يعني كافر واحد دي مساحته ما بالك اللي هيعد من على الصراط كام كافر تحته النار تسع كام كافر يعني عرض جهنم دي قد ايه يعني احنا هنعد من على جهنم دي قد ايه وخد بالك طب محيط جهنم المحيط بتاعها قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان جهنم تجيء يوم القيامه لها سبعون الف زمام عارف يعني ايه زمام لما تكون حاجه هيجه يقوموا يربطوها بحبل يايدوها العصا وغضب النار على اللي بيعصي ربنا سبعين ألف زمان هياج النار على العصا كل زمام يجره يجره بتتجر من كتر غضبها سبعون ألف ملك. يعني أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك والملك ده مش بني ادم يعني ال مليار دول يعني عدد سكان الكره الارضيه تخيل الكره الارضيه دي كلها اتلمت على واحد هايج تحاول توقفه بس يبقى هياجوا قد ايه فما بالك لو 5 مليار دول مش بشر دول ملائكه عظماء اشداء غلاظ شداد يبقى جهنم دي بقى عشان خمسة مليار ملك يمسكوها داير ما يدور يبقى جهنم دي أصلا مساحتها قد ايه ومحيطها قد ايه أنا عايزك تتخيل واحنا معديه من على الصراط من فوق جهنم من تحتنا شكلها ايه منظر غريب انا عايزك اكتخال مع جهنم من فوق لو بصينا نشوف ايه ولو من تحت من القاع نشوف ايه ولو من قدامها نشوف ايه ولو من جوه والعزو بالله من جوه وهي تفور مكان مقفول على اللي فيه بيغلي زي الحله اللي بتغلي على الاكل اللي فيها والعزو بالله من فوق وانت معدي من عصرات هتشوف تحتك ايه اول حاجة سوداء مظلمة فاحمه سواد رهيب سواد قاتب تاني حاجة تفور غليان غليان رابع حاجة انها ترمي بشرر كالقصر قاعده تطلع السنة لها بتخطف ناس من عصرات تخدهم في القاع بتاعها والعذب لا قدام عينك خامس حاجة في ناس من عصرات من غير السنة لها بتتهاوى بتتهاوى وبتسقط بعد ما تزعف عصرات وتتعلق به تتهاوى وتسقط في جهنم والعذب الله سادس حاجة في جهنم إن الناس بتعذب في جهنم كل واحد مغموس على قد معصيه يعني في واحد مغموس في القاع في واحد بس لغايه نصه فبين من عصرة نصه وواحد لغايه ثقبته فبين راسه وواحد رجليه بس زي أبو طالب هي في النار فبين باقي جسمه طب دي قيمتها ايه انك شايف قدامك اثار التعذيب على وشهم سامع اصوات الصراخ الرهيبه شايف مناظر التعذيب واثرها على الإنسان مش بؤسل الإنسان ساعتها بؤسل لترمى وهو بيصرخ رب بعد ايه بعد إيه؟ بعد إيه؟ إحنا مش عايزين يتقلنا بعد إيه؟ إحنا عايزين نبقى من السابقين مش عايزين نندم مش عايزين نعض على قد من الندم يا جماعة مش عايزين يتقلنا بعد إيه؟ تخيل معايا هما جايين وللذين كفروا بربهم اللي كان كل نعمة في, حياته، في حياتهم منه ربهم اللي كرمه ده لو واحد قتل أبوه مش هيبقى مجرم زي واحد كفر بربه ولا واحد أجرم في حق ربه وللذين كفر لأن منة الله أعظم من أي منة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير مصيره ضاع مصيره راح إذا ألقوا فيها ألقوا ده زي كيس الزبالة متخيل واحد بيترامة زي كيس الزبالة سمعوا لها شهيقه الشهيق بتاعنا نار هي نار بتشهق انتوا عارفين أنت الانسان بيشهق لما يكون غضبان يقعد يشهق مغلول مغلولة فهي بتشحط من قدر الغل في قلبها. مغلولة ليه مغلولة من كل واحد عص ربنا مغلولة من كل متبرجة مغلولة من كل نزلت الجامعة فتنت الوف شباب المسلمين مغلولة من كل مغنية وممثله كشفت جسمها وطلعت على القنوات الفضائية تفتن المسلمين مغلولة من كل واحد طلع يغني ويتعمل له حفلات ويلم الوف الشباب يفتنهم في دين الله مغلولة من كل جبار من كل فاصل من كل فاسد من كل زاني من كل سارق من كل عدي بيرث ربنا بالمعاصي مقاصط عمره من كل واحد ادمن سماع الاغاني من كل واحد قال له ربنا لا واعرض عن الملك وعصر ملك انتو عارفين لما الملك بيغضب جهنم بتصفر ولما الملك بيغضب الولدان الاطفال يوم القيامه شعرهم بيشيب يا جماعه بيشيب ولما الملك بيغضب حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه 8 طب ليه يا رب ده في اثار كتير ان هم اربعه بس يبقوا يوم القيامه اللي من كتر غضب ربنا ماعدوش قادرين يستحملوا مش قادرين من الخوف من الله فربنا يخليهم 8 يوم القيامه حمل الارض سبحان الله العظيم والملائكه قدفعوا الركب يا رب سلم سلم والرسل بتقول نفسي نفسي الرسل نفسها يا جماعه ده لما ربنا يغضب تخيلوا جهنم ده جندي اللي انا بكلمكم عنه دلوقتي ده جندي من جنود الله إذا فيها سمعوا لها لها يعني ايه لها مش سمعوا زفيرا لها يعني ممكن من سمعين صوت مرعب من أي مكان ده الصوت طلع من ناحيتها وطلع عليهم وعارفين ان الصوت ما يستنيهم هم سمعوا لها طب هي بتشحق ليه الإنسان لما يشحق بيسحب هوى فتقوم تفور فلما تفور توريهم الغلايان بتاعها ولما تفور تطلع العذاب اللي في القاع اللي هو أشد العذاب بتاعها على السطح فيدوق أشد العذاب بتاعها من وهم لسه فاولها ولما تفور تقوم تشفطهم تسحبهم لأعمق أعمقها سمعوا لها شهيقه وهي تفور بتغلي بتغلي من كتر غضبها لله اللي احنا بنعصيه مش بقولك صورة الملك بتقول انت عارفة انت بتعصي مين انا مش بقولكوا يا جماعة صورة الملك بتقول لنا انتوا عارفين انتوا مين صورة الملك سلام من الملك بتقول لنا انا هعرفكم عظمتي قد ايه وهضبت ملك قد ايه وهعرفكم غضب جنودي ليه قد ايه انا لو سبت جنودي عليكم مش عارفين هيعملوا فيكم ايه انا هسيب جندي واحد بس من جنودي جندي واحد في الجيش الكوني الرهيب ده هو مش هصلت عليكم اصغر من معسكرات الملائكة في السماوات السبعه لا انا هصلت عليكم جهنم بس على قصر وشوفوا هتعملوا قدام الجندي ده تكادوا تميزوا من الغيب تميز ده يعني تتقطع حتك يعني تخيل مغ... واحد مغلول هيتقطع حتت من كتر الغل من واحد لما الواحد ده هيوقع في... بين ايديه هيعمل فيه ايه تكاد تميز من الغيض كلما القى فيها فوج فوج هو يا رب الالقاء بالفوج يا رب هو الالقاء مش واحد واحد واحد واحد أفواج كلما أفواج وراء أفواج ليه يا رب كل الناس عصوا ربنا معصيه معينة يترموا مع بعض كلما القي زي كيس الزباله كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها خزنتها هي خزنه خزنه ده سجن مقفول ومن بره السجن كمان خزنه واقفين يحب احسن حد يهرب رغم من الابواب موصده سالهم خزنتها بيسالوهم ليه عشان يبكتوهم عشان يقهروهم عشان يبكتوهم على عمرهم اللي عصوا فيه ربنا سالهم خزنتها الم ياتكم نذير مش قالك واحد قالك حرام مش جالك واحد نبهك خيانه الامانه اللي انت بتخوني المسلمين في الشغل بتاعك دي حرام مش جالك واحد قالك لك عن الربا حرام مش جالك واحد قالك لك على حقوق الوالدين حرام مش جالنا ناس قال ليه؟ مش ان صلاه الفجر فرض زي صلاه الجمعه مش جالنا ناس قالوا لنا ان الحجاب فرض مش جالنا ناس قالوا لنا يا جماعه الم ياتكم نذير مش جي ناس وقالت لنا قالوا بلا بلا خلاص قد جاءنا نذير قالنا خلاص قالنا وقال لنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ده انتم شوية ارهابيين ده انتم شوية متطرفين ده انتم مش فاهمين الدين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا نسمع أو نعقل ياريتنا سمعنا اللي كانوا بيكلمون عن الأخرة ياريتنا سمعنا اللي كانوا بيخوفون من يوم لقاء الله ياريتنا سمعناهم ياريتنا دناهم ودنا ياريتنا رحنا لهم وحضرنا لهم دروسهم في الجامع ياريتنا جبنا شريطهم وسمعناها ياريتنا سمعنا عنك يا رب ياريتنا لما كنا بنسمع القرآن مش بنسمع واحنا شغالين في اي حاجه بنسمع بقلوبنا لو كنا نسمع او نعقل انا كان مخي فين انا كان عقلي فين لو كنا نسمع او نعقل بعد ايه بعد, إيه بعد ما الدنيا توهدك عني بعد ما الدنيا ضللتك عني بعد ما الدنيا بلت قلوبكم بحبها كان سيدنا عيسى في أسر من أسر بني إسرائيل مع واحد من اليهود فسيدنا عيسى كان معهم ثلاثة رغيفه رح يصلي لله اليهود طمع في رغيف طمعوا في مال النبي قالوا سيدنا عيسى رجع قالوا أين الرغيف الثالث قالوا ما كان إلا رغيفين سيدنا عيسى لا ظبن ذبحه وبعد كده بإذن الله امروا في حياة فالراجل إيه ده ايه ده وربنا قدرته للدرجة دي قال له بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث قال له مكانها إلا رغفين قلبك حجر بتشوف الآيات ولسه قلبك حجر بنسمع كلام ربنا ولسه قلبنا حجر إحنا يا جماعه فينا ناس قلوبها حجر مهما تسمع مفيش مهما تشوف مفيش مهما ربنا يبعت لها رسائل ربانية البريد بتاعت ملا رسائل ربانية مفيش فسيدنا عيسى قدامه كان فيه مية نهر فمشي على المية فالراجل ذهل قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له ما كان الا رغيفين حب الدنيا اللي اتحكم في لومنا ده هيتفتت امتى هنفوق امتى العمل اللي احنا بقينا فيه بسبب الدنيا والصراع واللي هفر الدنيا هيفوق امتى سيدنا عيسى بعد ما مشي معاه فلقى على مدخل بلد ثلاث حتا الدهب يا دهب سيدنا عيسى بصل الدهب انت اللي لهت النساء عن ربنا انت اللي خليت الأخ يقتل أخوه انت اللي خليت الناس تعمل تسعين 90% من الجرام بتاعتها انت والراجل بص للذهب ذهب ثروه ثروه الراجل بص بجنون عقله راح منه ما عادش داير حواليه سيدنا عيسى بص لعنيه لقى طمع الدنيا كله فيها وحب الدنيا كله فيها قال له قطعه لي وقطعه لك وقطعه لمن اكل الرغيف الثالث قال له أنا انا اللي اكلت الرغيف الثالث أنا الذي أكل الرغيف الثالث سيدنا عيسى قال له إذن. خلاص sind خد الثلاث قطع كلهم بس مالكش دعوه بيا الراجل ما فكرش ما فكرش هو كسب ايه خسر ايه ما فكرش هو خسر دينه واختار دنياه قد ايه زي اهل الدنيا اللي بيجروا ورا الدنيا الوقت ما بيفكروش وهو بيجري عايز يطور العربيه بتاعته وعايز يجيب شقة في مدينة جديدة وعايز يجيب شاليه في قريه سياحيه جديدة وعايز يجيب موبايل 10110 و15110 واربع كاميرات و... وعايز يجيب كل حاجة جديده وعايز يتجوز اجمل واحده وعايز يركب احسن عربيه ما, ما بيفكرش ما بيفكرش ايه ما بيفكرش شنو بيد ده ربنا ما بيفكرش ان هو معرض على الله. الراجل مسك التالت حتت ذهب ومشي معايا ذهب معايا ثروه انا بقيت غني خلاص اختنقت انا هبني فيلا وجهتها رخام واكتب فيلا فلان الفلاني واجيب عربيه احدث موديل وادخل اولادي مدارس اجنبيه بعد ما اتجوز اجمل واحده وهجيب عربيه افخم حاجه وهعمل كل حاجه وهو ماشي ثلاث لصوص شافوه انتو شايفين ايه ده ده ذهب ده ذهب ايه طلعوا الصيوف وجيروا عليه وهم جايين يقولوا لهم انتوا عايزين ايه لا انا مش عايز اموت طب خدوا الداب طب خدوا كل حاجة يا عيسى ابن مريم انا طبت خلاص يا رب كده ازاي يا رب اموت على الخاتمه دي ازاي يا رب يا رب طب خلاص يا رب هقول لك ايه لما قبلك يا رب انا مش عايز اموت انا خلاص طبت انا خ... خلاص مات قتلوه وقع جس همدة خدوا الذهب فرحانين بيه ذهب ثروه نزلت علينا هنسكن في بيوت في عمارات فخمه ونعملها رخام هنجيب عربيات احدث موديل هندخل أولادنا مدارس اجنبيه هنتجوز اجمل النساء هيبقى معنا فلوس هنبقى اغنيه هنطلع على وش الدنيا هنبقى على وش الدنيا حد يروح يجيب لنا اكل واحد قال له ما روح اجيب لكم اكل وروح لنا اكل يلا الاثنين فرحانين وهو بيجري وفرحان وهو ماشي كده ماسك وهو ماشي, ماشي بيفكر حته الذهب بقى ملكي الذهب طب ليه تبقى حته واحده ليه ما يبقوش ثلاثه ازاي تحط لهم سم في الاكل ازاي ما دول اصحابي حبايبي انتوا لسه واحد حبايبك ايه حبيبتك الدنيا حبيبتك ومنع عنك هي الدنيا هيبقى معاك فلوس اكتر وعربيه موديل احلى وعماره افخم ودهب اكتر هيبقى معاك حاجه وطح اكبر حط لهم سم في الاكل وهم قاعدين مع بعض بقى معانا فلوس كل واحد بقى معاه حته الدهب طب ليه ما حته ونص ازاي انت عارف ازاي لا ما تقولش نقتل صاحبنا ما احنا لسه اتنين واحد نقتله ازاي؟ هيبقى معنا فلوس اكتر وعربيه افخم وذهب اكتر وعماره اعلى وهنتجوز وحنعمل كل اللي احنا عايزينه طب نعمل ايه؟ اول ما يجي نقتله صاحبهم رجعوا مع الأكل اللي فيه السوب مأول مجيه لقوا من قبضوا عليها أيدوا إنتوا بتعملوا إيه؟ طلعوا السيوف هيقتلوا لا أنا مش عايز أموت كده أنا مكونش الموتة دي يتحاول ربنا أقول له إيه؟ أنا تبت خلاص يا رب أنا رجعت خلاص يا رب هقول لك يا رب لو قابلتك كده يا رب يا رب مش عايز أموت الموتة دي خلاص توب خلاص قتلوه ووقعت الجسة التانية وهي بتنزف كن بالكسة الأولانية والاتنين مسكوا الاكل قاعدوا ياكلوا وفرحانين وهنختنى وهنفضل نسرق وننهب ونجري جري الوحوش لغايه ما الدنيا كلها تبقى بتاعتنا بعد كده فجاه واحد منهم اه بطني ايه والتاني بدا يصرخ وبدا ينزف دم فيه ايه دا حط لنا سم بترم يعني ايه واحنا كلمناه يعني هنموت لا انا يا رب مش عايز اموت كده مش عايزين نموت كده يا رب خلاص يا رب توبنا يا رب خلاص رجعنا يا رب بعد ايه بعد ايه جايين تقولوا توبنا يا رب هنقولك ايه لما نقابلك ويقعوا الاتنين تبقى اربع جسس كلها بتنزد والتلات حتة الدهب جنب الاربع جسس مرمية يعد سيدنا عيسى هو واصحابه يقول لهم هكذا الدنيا فاحذروها اللي تقول اختار الدنيا وجم في اخر لحظه يصوتوا ويلتموا ويلولوا ويندموا بعد ايه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير السعير زي الكلب المسعور كده هايجى هياج رهيب على كل اصل الله خدوا بالكم الناس دي تعذب فيها كل جارحه ودنهم اتعذبت بسماع شهيق النار وعينيهم اتعذبت برؤيه ثوران النار ونفسيتهم اتعذبت بتبكيت الملايكه ليهم وجسمهم الوقتي فاعترفوا بذنبهم فسحقه هيتسحقوا في جوع جهنم هينزلوا في القاع الصحيق بتاع جهنم كل حاجة فيهم اتعذبت فاعترفوا بذنبهم بعد ايه بعد ايه جايين تعترفوا بعد ايه جايين تندموا فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب الله كان في ناس تانية خالص بقلوب تانية بجوارح تانية بمشاعر تجاه الله تانية كان ناس ليلها تاني وانهرها تاني واحلمها تانية كان فيه ناس عندها خشيه لله يا كان فيه ناس كل حلم حياتها ازاي توصل لربنا بيخشوا ربنا انتوا عارفين ان كل حاجه في الكون بتخشى ربنا كان في واحد راكب عربيه فالعربية عطلت بيها على الطريق ينزل يدور في اي حاجه العربيه سليمه طب يعمل ايه فبيدور لها قدام عجله من العجل مصحف وقع على الارض يعني العربية وقفت عشان المصحف يعني العربيه اللي انت فاكر انها في ايدك دي في ايديه هو الكون كله بيعبده كل ذره في الكون بتخشاه كل ذره في الكون بتسبحه الكون عارفه كل حاجة في الكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني ما تستقل الشمس الشمس أول ما تطلع فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده الكون كله يسبح بحمد الله الكون كله عرفه إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم جلست الضحى الكون كله بيسبح فيها إلا الشياطين وأغبياء بني آدم يا إلهي يا إلهي يا جماعة الشمس عرفاه وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله الحجارة على الفوج تهبط من خشيته سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبح الله أكبر والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس الناس بعد الدواب البهايم بتعبد ربنا اكتر مننا وربنا جاب الناس في الاخر لانهم اقل ناس بيعبدوا ربنا في الكون كله يا الهي يا رب لما ربنا قال لما اغرق قوم نوح بالطوفان وقيل يا أرض ابلع ماءك ويا سماء أقلع تحس ان ملك قائد بيكلم الجنود بتوعه يا أرض ابلع مائك تبلع على طول يا سماء السماء دي بيأقلع تبلع على طول ملك عظيم وبيخطب الكون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر تحس ان الكل قتلة مية جندي كان واقف ورا أبواب السماء مستني ان الباب يتفتح وينهمر ينهمر يطحن هؤلاء الكفار ربنا عظيم اوى جماعه السماء عبد لي الارض عبد لي الجبال الشمس كل حاجة الجماد كل ذره في الكون عرفاء وبتحبه وملهوفه مشتاقه ليه انت بقى مشاعرك ناحيته ايه ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات الصدور شوفوا هو الذي جعل لكم الارض تلولا ربنا قال لك انا جعلت لك الارض ذللتها ليك زي العربية كده ما صنعوها بالزراير وبحركات ايد بسيطه العربيه تحت امرك فامشوا في مناكبها. دي مشي ليه يا ربش نجري ليه انت... انت تجري ليه انت خايف ان رزقك اللي كتب لك من قبل ما تتولك بخمسين الف سنة يروح عليك انت خايف على زوجة معينة قبل ما تتولدك كتبتلك لو هي من نصرك بخمسين الف سنة تروح عليك امشي ما تجريش تجري ليه رب انت, انت خايف على ايه مستعجل على رزق مكتوب لك ومضمون لك امشوا في مناكبه واكلوا من رزقه يبقى ما تكونش حرام استنى رزق ربنا الحلال بتاكلوا حرام ليه معظم المجتمع بتاعنا يا جماعة الوقت ينالوا من اكل الحرام نصيب يا جماعة نصيب متفاوت وكل من رزق وإليه النشور يعني إيه مالليم مالليم كسبتها تتحسب عليه لقمه لقمه نزلت في بطنك هتتحاسب عليها بقضية الرزق آية كرباك تلت كرابيج نزل علينا اوعوا تستعجلوا على الرزق اوعوا تاكلوا ما الحرام لقمه لؤمة كلتوها هتتحسبوا عليها كانت من حلال أم من حرام أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض منطبعين ليه ام امنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصره مطمنين ليه ده ربنا خسف باليهود في الفرح الفرح في ثانيه الناس قاعده ترقص على سطح البيت وقعوا في ثانيه كلهم اتخسف بيهم ملحقوش يسرخوا يا جماعه متطمنين ليه اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم لكم حد تاني ينصركم من دونه اما هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه ان امسك رزقه لو ربنا مسك رزقه هنعمل ايه تروح للفاكهاني انا عايز فاكهه الارض ماعدتش بتجيب فاكهه تروح بتاع الخضار انا عايز خضار عايز اكل الارض ماعدتش بتطلع خضار تروح بتاع السوبر ماركت فانا عايز لبن عايز جبنه البهائم ماعدتش بتنزل لبن خالص تروح بتاع اللحمه انا عايز لحمه المواشي ماعدتش بتحمل اصلا ولا تنجب تروح تروح للميه تفتح حنفيه الميه تموت بالعطس السماء ما عادتش بتنزل مطر يا رب انا عايز رزق يا رب هموت يا رب ما عادش بيستجاب لحد في الرزق كله فلوس بقى اشبعوا فلوس بقى كله زنت الحياه الدنيا بقى وشوفوا تعملوا ايه ساعتها ان امسك رزق يا جماعه ده احنا في ايديه ده احنا في قبضته ده احنا, احنا تحت سيطرته ده احنا كل ذره في جسمنا تحت هيمنته كبدك تحت سيطرته يقدر يعافيه ويقدر يمرضه كنتك مخك سمعك بصرك كل في فيه تحت سيطرته أفمن يمشي مكبا على وجهه اللي واخد السك عزاء عزاء قاعد يقوم ويقوم وقع على وشه ويقوم يقع على وشه هو ماشي بشركة إليها واحدة معدية يبصلها عزء على وشه بعد كده يلاقي أغنية يستلز بيها عزء على وشه بعد كده يلاقي كل ما معصيه توعها عزء على وشه ياااه افمن يمشي مكبا دا بقى في يوم القيامه ياخد يوم القيامه كله اعزاء على وشه زي ما كان في الدنيا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط المستقيم قل قول انت مش عرفت ربنا انت مش عرفت ربنا ده انت لو كلت اكله حلوه هتخرج تكلم الناس عن المطعم اللي انت كلت فيه انتوا ما جربتوش مناجاته في التلت الاخير ما جربتوش جمال ذكره وتسبيحه ما جربتوش روعه القران قل هو الذي انشاكم قل هو الذي ذراكم قل ارايتم اهلكنيه الله قل هو الرحمن قل قل قل قل طلقات طلقات ليه اللي يعرف ربنا ما عادش يسكت بقى خلاص ما يقدرش يسكت لما يشوف معصية ما يسكت لما دول عايز يتكلم عن ربنا قل اقول لمين يا رب قول لصاحبتك اللي مش ملتزمه قول لصاحبك اللي مش ملتزم قولوا للناس كلها قل هو الذي انشاكم افتكروا اللي انتم بتعصوه ده نعموا عليكم قد ايه قل ارايتم من اهل كني الله من معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الالمين مين اللي هيجيرك من عذاب ذنوبك مين اللي هيجيرك لما العرق يلجم الافواه يوم القيامه مين اللي هيفك كربك غيره لما تيجي تمشي من عسرات والسراط يبقى مولع من جهنم تحت رجليك مين اللي هيعديك غيره لما الشمس تبقى على بعد ميل من الرؤوس اللي اللهب نص مليون كيلومتر متر الواحده طالعه منها والانفجارات بتاعتها والحراره بتاعت الاشعه الشمسية بتاعتها مين اللي هيوقفك في ظل العرش بتاعه غيره كل فمن يجير الكافرين من عذاب قليل؟ كل قل هو الرحمن هو الرحمن انتوا مش شايفين مش شايفين يا جماعه يا جماعه ده كل ذره في جسمك لسان بيسبح بحمده ده كل نمله لسان بيسبح بحمده ده كل خليه وذره في جرم من اجرام الفلك لسان بيسبح بحمده ده الكون كله لسانه بيسبح بحمد ده انت لو بصيت لنفسك مش هتشوف نفسك هتشوف اثار صفات الله فيك الكون كله لما تبصله مش هتشوف المخلوق هتشوف صفات الخالق ظهرت في خلقه قل هو الرحمن امننا به وعليه توكلنا آخر آية آخر آية تحد رهيب كل أرأيت إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ربنا تحذنا في شربه المية واحد ملحد قال لو الماء غور هنجيبه تاني بالفؤوس والمعاول فغار ماء عيني ولا عزب الله ملكش غيره الاله أخنا بتقول لو راحت منك نعمه في الدنيا مش هرجع على غيره لو صحتك راحت مش هيرضها غيره لو جالك مرض في طفل من اولادك ولا عضو من اعضاك مش هيرجعلك لك غيره لو ملك راح مش هيرجعه لك غيره مين لو الابتلاء حط بك هيفرجوا غيره مين لو في القبر لو نزلت في الحبس الانفراضي ده هيفرجوا غيره مين يا جماعة لو جالك مرض ولفت على عشرين دكتور والالم ما بيخفش هيخفف المرض عنك غيره ملاكش غيره ملايين الرضع مين اللي بيرزقهم باللبن من صدور امهاتهم من بنت فارسي ولبن غير الامم الحوامل مين اللي بيغذيهم وبيرعاهم غيره ملايين المرضى في مستشفيات الكره الارضيه مين اللي بيشفيهم غيره مين يا جماعه ده الشمس من الاف السنين يوم يوم قبل ما تطلع بتستأذنه ان هي تطلع ده قلبك قبل ما ينبض اي نبضة من ملايين النبضات اللي نبضها قبل كل نبضة بيستأذنه انه ينبض ولما مش هيئذن هتبقى النبضة اللي عندها خلاص اجل جه ده كل تفاحه بتطلع من الارض بتستأذنه قبل ما تطلع تطعم ابن ادم الكرة الارضيه دي كلها عامله زي مستشفى كبيره جدا كلنا مرضى كلنا محتاجين كلكم عاري كلكم جائع وهو الطبيب وهو الرؤوف الرحيم ما لناش غيره يا جماعة ما لناش غيره سبحانه وتعالى هنروح لمين اتيناك بالفقر هذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى بعد إيه بعد إيه حتى في الدنيا الأرض اللي ابنه بيضيع ويشرب مخدرات وينهار ويجي يقول تعالوا شوف ابني بعد ايه؟ بعد ما ربيته على الفضاءات المنحلة وديته فلوس يطلع رحلات منحلة بعد ايه؟ كان يعني اعرف واحد كان بيشرب مخدرات لدرجة ان عقله بازو والعزب بالله فجي توب بعد ما تاب يعني وهو جاي توب جاله مرض عقلي ألن المهد المنتظر بعد ايه؟ بعد ما المخدرات بوزوطك دماغك جاي تقول يا رب بعد ايه يا جماعه اخ كان بيبكي على اخوه, أخوه سفر في بلد عربية يشتغل وقع في الزنا مع امراه في سطبل خيل جابت له خمر وشربته له وبعد قتلته وفضل وخدت الفلوس بتاعته وفضل وسط السطبل ده وسط المواشي وسط البهايم وسط الروث ووسط الخمره لغايه ما تعفن ولما شموا ريحته شافوه بعد ايه بعد ايه؟ بعد ايه يا جماعة؟ اللي جاله ايدز وجاي يرجع لربنا بعد ما بعد ايه؟ احنا عايزين نرجع لربنا من الوقت عايزين نجي لربنا على رجلينا انا وصلت الوقت للتوصيات العملية في الحلقة يا اخوانا صورة الملك اللي انا شرحتها لكم دي تلاتين ايه تنجي من عذاب القبر بتنجي من عذاب القبر لو, لو الإنسان قراها كل يوم مرة تنجيه من عذاب القبر نقراها يا جماعة ثبتيها من أول الليلة كل يوم قبل ما تنامي تقرى صورة الملك عشان تنجيكي الليلة لازم كل واحد مننا يمسك صورة الملك ويقف يصلي بيها قيام الليل ساعة او اكتر من ساعة عايزك تبكي وانت بتقرى من إحساسك بعظمه ربنا عايزك تبكي وانت بتقرى من إحساسك بجلال ربنا وبالخوف من ربنا لازم يا جماعه نبدا بقى نهتم بالقران يا اخوانا يا اخوانا القران ده هو سر حياتنا كلنا القران ده هو القرآن اللي هيبنينا القران ده اللي هيغسل قلوبنا القران ده بدايه الهدايه السليمة القران ده خطوه اولى التزام القران ده بدايه العلاقه الصحيحه مع الله سبحانه وتعالى عايزين نحافظ على ورد القران عايزين يا جماعه عايزين نحفظ قران انا عايزكوا يا جماعه تتفاعلوا بكل قوتكم مع حفظ كتاب الله فان منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها انت درجتك في الجنة على قد انت قريت ايه قران درجتنا في الجنة على قد احنا قرينا ايه قران يا أخوانا بالله عليك التوصية دي قراءة سورة الملك كل ليلة قيام الليل الليلة في الملك بدء حفظ القرآن بدء حفظ القرآن اللي عايز يحفظ مع نفسه مع شيخ مع حد صاحبه اللي عايز يبدأ يحفظ معانا في السلسلة بتاعتنا عايزين يا جماعه نقرب من كتاب ربنا وقبل ما اختم الحلقه انا بقدم اعتذار واجب اعتذار كان لازم اقدمه قبل نهايه الحلقه انا بعتذر للاطفال اللي ماتوا امبارح في غزه معلش اعذرونا مش فاضيين انا بعتذر لكل مريض فشل كلوي في غزه مستني ان الكهرباء تتقطع عشان ما يقدرش يعمل غسيل الكلى اللي محتاجه عشان يعيش احنا اسفين انا بعتذر لكل مريض في العنايه المركزه في غزة معلش ممكن الكهرباء تقطع عليك تموت بسبب انقطاع الاجهزه بس معلش احنا اسفين انا بعتزل لكل اخ الوقت محاصر او امرأة محاصرة في غزة ومهددة بالقتل والجوع احنا اسفين انا بعتزل لرسول الله معلش يا رسول الله صحيح الوزير الالماني لسه قايل لكل الصحف الاوروبيه انشروا صور الاساءه لنبي الاسلام مرة تالية عشان حرية الرأي بس احنا اسفين انا بعتزل لكل مسلمه اختصبت في اي ارض في العالم والكل مسلم سجين في سجون الامريكان واليهود الوقتي والكل طفل مات في مجاعات العراق وغزة أنا بعتذر يا جماعه لكل واحد أسلم واهله ماتوا على الكفر لان ما حد يدعم للاسلام انا بعتذر لكم يا جماعه بعتذر لكل واحد بسبب معصيه تعاقب في دنيته احنا أسفين الشباب مشغول مشغول في الاستار اكاديمي والكوره والبنات مشغوله في الحب والفالنتين والتجار والدكاتره مشغولين في الشهادات والمراكز والاموال الامه مشغوله احنا اسفين اسفين يا رسول الله اسفين يا أخواننا في غزه اسفين يا اخواننا في سجون الامريكان في العراق اسفين يا امه محمد كلها اسفين يا كل واحد احتاج نصرتنا واحنا خذلناه مشغولين مش فاضيين لكم أما نفضلكم ان شاء الله أما الامه ترجع لربها وربنا يفكرها تاني بنفسها ناس الله فانساهم انفسهم يفتكروا ربنا فيفتكروا نفسهم أما الامه ترجع هنرجع لكم وهننقذكم وهننجدكم وإلى أن يحدث هذا احنا بنقدم اعتذار واجب اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اعمر قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم اهد قلوبنا بنور كتابك اللهم أنزل من أنوارك وأنوار كتابك على قلوبنا وصدورنا يا رب اللهم املأ حياتنا بالقرآن اللهم ارزقنا قيام الليل بالقرآن اللهم تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك اهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين نجه العالم الإسلامي من كيد الكفار أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع المنصورة هاتف رقم صفر عشرة تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته